وكل بدعة ضلالة وكل الضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام أبدأوا بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله ودي من أقسام الحاديث عدة وكل واحد اتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل ولم يشز أو يعل يرويه عدل لم يشز أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتماد في ضبطه ونقله والحسان المعروف طرقا وغادت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رذبات الحسن قاصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر وما اضيف للناب المرفوع وما لتابع فهو المقطوع والمسناد المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يابن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف اتى مثل اما والله أمبان الفتى نعم هنا تكلمنا عن المرفوع الأسبوع الماضي والموقوف والمقطوع أريد تعريفا يعني بايجاز لهذه المصطلحات الثلاث المرفوع المرفوع الحديث المرفوع والذي أضيفه للمسلم من قول أو فعل او اقرار تقرير او صفه خلقيه او صفه يشترط فيه شروط سؤالي واضح يشترط فيه شروط بحزن. شرط واحد فقط عشان اقول حديث مرفوع ان ينسب للنبي يقال قال رسول الله ده الشرط الوحيد الموجود بذلك نقول الذي سقط من اسناده راون او اكثر من راون ان كان معلقا ان كان منقطعا ان كان مرسلا المهم اذا ذكر رسول الله نقول هذا حديث مرفوع لأن الحديث المرفوع فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الحسن بل وفيه المنكر وفيه الموضوع المهم أنه ينسب ويسند لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المتصل اسم فاعل من اتصل ضد انقطع وهو الشيء الملتقم أما اصطلاحا فالعلماء اختلفوا فيه على قولين القول الأول هو الذي رجحه الناظم على أنه المرفوع الذي أخذه كل راون عمن عم فوقه سماعا يعني يقول المتصل اسنادا هو اتصل اسناده للمصطفى صلى الله عليه وسلم ده المتصل سمعه الراوي من شيخه المباشر فهو الناظم يقول هو المرفوع الذي اتصل سنده وهذا الكلام فيه نظر ليش؟ لانه هو هو نفس التعريف المسند يبقى كده سوى بين المسند وبين المتصل فهو جعل المسند له شرطان الشرط الاول ان يكون مرفوعا يعني أن ينسب لرسول الله الشرط الثاني أن يتصل الاسناد بروايه التلميذ عن كل شيخ مباشر له هنا هو يقول المتصل وغاير بينهما أتاه ببيت وأتاه ببيت صح ولا لا؟ نقول من المنظومة التي نظمها غاير بينهما، فلا بد أن يغير بينهما في التعريف، ولكنه سوا بينهما. قال المتصل وما تصل إسناد مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فما فرق بينه وبين المصنف؟ والقول الثاني هو متصل إسناد إلى منتهاه إذا قلت متصل إسناد إلى منتهاه وسكت، فهذا فارق بينه وبين التعريف الأول، لأن التعريف الأول قال. إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قلت هنا للمنتهى. المنتهى، منتهى يحتمل أن يكون للنبي منتهى يحتمل أن يكون للصحاب منتهى يحتمل أن يكون للتابعي أو تحت التابعي هذا التعريف الثاني وهو ما اتصل إسناده من رواية التلميذ عن الشيخ المباشر إلى المنتهى، المنتهى سواء انتهى إلى ابن المنسيد سواء انتهى إلى الحسن البصري سواء انتهى إلى الزهري سواء انتهى إلى الأعمش سواء انتهى إلى أبي بك سواء انتهى إلى النبي هذا هو المتصل. وبذلك يشمل هذا التعريف المرفوع ويشمل المقطوع ويشمل الموقوف يبقى إذا علاقة المسند بالمرفوع عندكم ثلاثة الآن متصل, مسند, مرفوع وهذا القول الراجع القول الثاني والقول الراجع هو ما اتصل إسناده إلى منتهات سواء رفع أو لم يرفع يبقى المتصل هو ما اتصل إسناده إلى منتهات عندنا تعريفات ثلاثة فيها تداخل لابد بد طالب علم الدقيق النظر يبين ليه اتفقوا وافترقوا مرفوع مسند متصل اذكركم المرفوع ما عن النبي المسند ما اتصل اسناده ورفع عن النبي المتصل ما اتصل اسناده الى منتهاه تعريفات ثلاثه بينهما تداخل وبينهما تخارج ايضا يتفقون ويفترقون ائتني بكل واحد مع نظيره فقط اين طلبه الحديث هذه البيقوديه ليس مقدمة ابن Sala'ah أحمد طيب المرفوع والمسند يتفقان ويفترقان احسنت المرفوع والمسند يتفقان في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم أحسنت فالمرفوع ينسب لرسول الله والمسند ينسب لرسول الله ويفترقان أحسنت لفض فوق المرفوع قد يتصل ثمثور وقد ينقطع قد يكون معضلا قد يكون منقطعا قد يكون معلقا قد يكون مرسلاً، لكن تلاما ذكر في الآخر في المنتهى رسول الله فهو مرفوع. أما المسند يشترط فيه شرط جازم وهو اتصال السند أحسن. طيب يبقى المسند والمتصل. المسند والمتصل يتفقان ويفترقان. قل يتفقان في كذا يفترقان في كذا. المسند والمتصل يتفقان شرط اتصال السند أحسن إن التلميذ يروي عن شيخ المباشر. آه. ويفترقان في أن المسند يشترط فيه أن يصل للنبي صلى الله، عليه وسلم والمتصل لا يشترط فيه هذا الشر. ممكن يصل الصحابي، ممكن يصل لغير الصحابي. من أمثلة ذلك المتصل المرفوع سلسلة الأحاديث مالك عن ابن شاب، وابن شاب هو أحمد بن حنبل مالك عن ابن شاب مش احمد يعني مالك ما يروش عن احمد بحال من الأحوال. طيب ما فيش رواية سلسلة ذهبت مالك لا يروي عن احمد بن حمبل بحال من الأحوال. يا إخوة. ما رايتم سلسله سند مالك يروى عن احمد الشفع يروى عن احمد الشفع يروى عن احمد وقال لاحمد اذا اتاك الحديث من العراق او من كذا او من البصره فاتنا به وما قال الحجاج لانه كان اثقل الناس بحديث الحجاج وايضا ما قال مصر لانه اثقل الناس لما نزل مصر بحديث مصر يروي عن احمد الشفع بجاه القدر يروي عن احمد فلم لا يروي مالك عن احمد عمرو الجامع غير نوح الجامع الفرق بينهما كما بين السماء والارض لا فض فوق. فهو روى بواسطة لم يروي مباشرة وعندنا قول فصل لأحمد أيضا يقول خسرنا كثيرا بموت مالك وعوضنا الله عن مالك بابن عينا هذه كلمة مشهورة عن أحمد إن هو يعني تمنى مجلس مالك فلم يستطع أن, إيش؟ أن يصل للمجلس لموت مالك فوصل لمجلس ابن عينا فكفاه مجلس مالك الله يهديكم وإذا مالك عن ابن شهابي عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبي من ابن عباس عن أبي عبد الله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه سلسلة فيها دلالة على المتصل المرفوع اتصل سنده مالك يروى عن ابن شهاب ابن شهاب يروى عن سالم سالم يروى عن أبي ابن عباس وابن عب... ايه ابن مين ابن أبي أيه سالم ابن عبد الله ابن عمر شو عبد الله ابن عباس دي دلالة على الاخوة ما شافوش السلسلة دي خالص ما حدش كان شايف السلسلة دي خالص محدش خالص قرأ سلسله الرواد بحال من الأحوال لا؟, لا, لا طب يبقى ليس لي أن أخطئكم في هذه المسألة أمشي بمرور الكرام أفضل طيب. يبقى اذا هذه سلسلة متصل ومرفوع مالك يروى عن زهري شيخ المباشر الزهري يروى عن شيخ المباشر سالم بن عبد الله وسالم بن عبد الله من أحمد سالم بن عبد الله جزما على خلاف في إيش حسن خلاف سالم بن عبد الله وابي سلمة بن عبد الرحمن والثالث انا ما اذكره الان ممكن يكون القاسم او غيره ما اذكر الثالث في الخلاف فيه فاختلفوا عن الفقهاء السبعه منهم فهذا قول ان هو سالم بن عبد الله من الفقهاء السبعه يبقى ابن شهاب عن سالم عن أبي عبد الله بن عمر عن نفسه سلم نسبه للنبي فهو مرفوع واتصل سنده فهو مسند يبقى اذا ده متصل مرفوع مثال للمتصل الموقوف مالك عن نافع عن ابن عمر ويقف دها ممكن تقول إن هو إيه متصل لأنه متصل موقعه ممكن المتصل يكون مقطوع نعم ممكن يكون المتصل مقطوع مثلا أن تقول تعرف سلسلة عن ابن المسيب أوس يميلون للنساء يعني المسألة منتهية قال ابنات تروى عنه صح الزهر يروي عن ابن المسيب إيش ثاني هو مثلاً صحيح الزهر يروي عن ابن المسيب لو قلنا روى مالك عن الزهر عن ابن المسيب نقول مثل قال قول المرأة الصالحة للرجل الصالح هذه حسنة الدنيا لو قلنا ان مالك رواه عن الزهري عن ابن المسيب يبقى ده متصل ها مرفوع صح متصل مرفوع فيبقى في متصل موقوف صح صح متصل ايش مقطوع لما انقطع في الطريق ما ذهب للصحابيه حتى وقف على التابعية طيب وذكر المصنف بعد ذلك صنفا اخر وهو المسلسل الحديث المسلسل والمسلسل في اللغة اسم مفعول مشتق من السلسلة وهي اتصال الشيء بالشيء السلسلة هي اتصال الشيء بالشيء ومنه سلسلة الحديث وصمي بذلك لشبهه بالسلسلة من ناحية الاتصال يعني الهيئة واحدة كل انسان شبك باصابعه فشبك بأصابيع, فشبك باصابعه فكانت سلسلة واحدة كل حلقة كالحلقة التي تليها واصطلاحا هو الذي نقله كل راون عما فوقه بصيغه معينة او حالة معينة تتفق مع حالة الشيء بمعنى معاذ يقول إني أحبك في الله فقل دبر كل صلاة اصطلاحا هو الذي تلقاه الراوي أو رواه الراوي عما فوقه بصيغه أو بحالة معينة طبعا لابد أن تقول تتفق مع حالات الشيخ وتلمين يعني أن الرواه اتفقوا فيه من أولهم إلى آخرهم على وصف معين أو على حال معين أو على صيغه معينة يقول مالك انبأني نافع نافع يقول انبأني ابن عمر ابن عمر يقول انبأني رسول الله فهذه سلسله اتفقت على مسلسل بايش بالصيغه بالانباء هذا يقول انبأني والثاني يقول انبأني والثالث يقول انبأ أو يقول حدثني او يقول حدثنا وانا اسمع من وراء الجدار النسائي مع من النساء مع من ده مفخره للمصريين النسائي مع من الحارس بن مسكين الحارس مسكين كان قاضيا محدثا فقيها ورعا تقيا زاهدا مفخرا بحق للمصريين فكان النسائي دخل عليه بالطيرسان فاشتد عليه يعني اتشاء منه إذا صح التعبير تضايق منه حارس وما اجلسه في مجلسه وكان النسائي يحتاج لحديثه فكان يجلس خلف الجدار دون أن يراه فيقول حدث أنا وأنا أسمع خلف الجدار أو يقول حدثني وأنا أسمع فكان يجلس خلف الجدار يسمع الأحاديث فنقول مثلا كل راوي قال حدثنا وأنا اسمع خلف الجدار حدثنا وانا اسمع خلف الجدار وكان عيب حتى على الدرقنين ان هو ما كان يقول وأنا اسمع في هذه المساله أو كان يقول حدثنا يقصد به القوم ولذلك ادخلوه المدلسين هو كمان يعني حتى الدرقني ما سلمش دخلوه خلوف المدلسين فالغرض المقصود انه يرويه مسلسلا بصيغه معينه حدثني سمعت انباني اخبرني أو بصفة معينه وصف معين كأن يأتي نسلم ويقول لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر ثم قبض على لحيته أو نقول لا شبك وقال أمنت بالقدر خيره وشره حلو ومره هنا سبب قوليء جاء الراوي أنس أو غيره قال أمنت بالقدر خيره وشره حلو ومره جاء التابعين الذي عن أنس قال أمنت بالقدر خيره وشره وحلو ومره فإذا أصحى الحديث مسلما بيش بزيادة معينة قال نسلم فكلهم قالوها مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان مقصودا من إيش من صلب الحديث هو ان قالها ترجمه عندما قال لا يجد أحد حلاوه الإيمان حتى يوم بالقدر فقال معبرا مفسرا آمنت بالقدر خيري وشري حلو يومر فكل راوي قال هذه الروايه فنقول هذه يعتبر سلسلة طوليه يبقى اذا المسلسل هو حديث طبعا هو منه الضعيف ومنه الصحيح بل العلماء قالوا المسلسل من الندرة بمكان ان تجده ايش صحيح فنادر جدا المسلسل احاديث المسلسل نادره ليست بكثيره يعني وهو أنواع مسلسل بأحوال الرواه القولية ومسلسل بأحوال الرواه فعلية ومسلسل أيضا بأحوال الرواى قوليه وفعلية ومسلسل بصفات ليست بأحوال بقى بصفات قوليه وفعلية المسلسل بالأحوال القولية كحديث معاد بن جبل أننا السلام قال يا معاد إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن Nebraska الراوي عن معاذ قال له معاذ إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة وروى الحديث والراوي عن معاذ والراوي عن معاذ راوي عنه أيضا قال له إني أحبك فقل دبر كل صلاة الله إني على ذكرك وشكرك وحسن عبد المسلسل بأحوال الرواق الفعلية كتشبيك الأصابع وكالابتسامة أما تشبيك الأصابع كما قال أبو هريرة شبك أبو القاسم من أبو القاسم؟ عمر ولا أبو بكر ولا عثمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم. شبك ابو القاسم بين اصابعه شبك بيدي بين اصابعه وقال بيدي شبك بيدي وقال خلق الله الأرض يوم السبت فجاء ابو هريره فالراوي عنه ابو صالح او غيره اخذ بيده وشبك بيده وقال قال شبك رسول الله بيدي هكذا وقال خلق الله الأرض يوم السبت فشبك ابو هريره بالراوي وشبك الراوي عن أبي هريره بالراوي الذي تحته شبك اصابعه وقال شبك أبو هريرة بيدي وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي أبو هريرة وقال خلق الله الأرض يوم السبت المسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية كحديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره وقبض على لحيته هذا يعتبر فعل بأنه قبض على اللحية وقول لأنه قال آمنت بالقدر. قال فقبض على لحيته وقال أمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. فقبض أنس عندما مراحل الحديث قبض على لحيته بعد الحديث. لا يجد أحد حلاوة الإيمان إلا إيمان بالقدر. فقبض على لحيتها كذا وقال آمنت بالقدر خير وشرري حلو ومر. والراوي عن أنس قال قبضها أنس. قال قبض أنس وقبض رسول الله وقال أمنت بالقدر خير وشرري حلو ومره. المسلسل بصفات الرواية القويرة. مثل الحديث المسلسل بقراءه سوره الصف قرأها او رواه كل راوٍ بقراءه الصوره يتكلم عن سوره الصف ويقرأ سوره الصف الاخير المسلسل بصفات الرواة الفعليه كاتفاق اسماء الرواة كالمسلسل بالمحمدين حدثني محمد بن بشاب مثلا حدثني محمد بن انس حدثني محمد بن علي حدثني بن محمد بن عبد الله حدثني محمد بن ابي بكر حدثني محمد بن مسلم الغرض مقصود ان الكل يكون اسمه محمد او نقول مسلسل بالمدنيين وده كثيرا ما تجده من لطائف الاسناد في فتح الباري الحافظ ابن حجر يقول وهو فتح الباري يقول هذا من لطائف الاسناد ان هذا الحديث مسلسل بالبصريين مسلسل بالمدنيين مسلسل بالمكيين حكم الحديث المسلسل هذا الحديث حسب الشروط الخمسة انت وفرت فيه الشروط الخمسه فهو صحيح وإلا فهو حسن أو هو ضعيف أو موضوع هذه آخر الأصناف التي نتكلم عنها في الحديث انتهينا الحديث المسلسل